أيها في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته درسنا اليوم سيكون ان شاء الله سبحانه وتعالى حول الفصل الثالث عشر من الباب الذي خصه الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى للشمائل وهذا الفصل الثالث عشر تناول فيه رحمه الله تعالى جوده صلى الله عليه وسلم وكرمه بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أسخى الناس وكان صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى جوده وكرمه وجدناه صلى الله عليه وسلم غنيا وإذا نظرنا إلى بيته وحاله صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه نجده صلى الله عليه وسلم فقيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لنفسه وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكت الشهر والشهرين ولا توقد النار في بيته هذا دليل على فقره صلى الله عليه وسلم وحاجته وأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ما يعني يترفه به ويؤثله لنفسه ولكنه صلى الله عليه وسلم عندما ننظر إلى علاقته بالناس فإنه ينفق كل ما يملك هكذا كل ما يملك يعني لا يبقي شيئا شيئا لأهله كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب وهذا يدل ان دل على شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله عز وجل حيث قال له ولا تمدن عينيك إلى ما امتعن به ازواجا منهم زهره الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمد بصره إلى ما مت الله عز وجل به الناس من متاء الدنيا وليس لذن نبي صلى الله عليه وسلم متاء الدنيا من أجل اللذة والمتعة ولكنه صلى الله عليه وسلم يدخر هذا المتاع عند ربه عز وجل فينفقه في سبيل الله يقول قد عیاد رحمه الله تعالى الفصل الثالث عشر الجود والكرم أي من شمائله صلى الله عليه وسلم أنه جواد ومن شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كريم ومن شمائله صلى الله عليه وسلم أنه سخي طبعا وهي خصال محمودة في كل الأديان وفي كل الميلل وعند الادواق السليمة والعقول السليمة فلا ترى إنسانا في في الدنيا ينكر الجود والكرم أو يستهجنه وإنما النفوس السليمة والطباع السليمة والعقول السليمة قبل وبعد ذلك الأديان كلها متفقة على مدح الجود والكرم ومتفقة على ذم البخلي والتقتير والإقتار كما قال الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتر وكان بين ذلك قواما قال وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة ومعانيها متقاربة يعني هذه الأفاظ معانيها متقاربة وقد فرق بعضهم بينها بفروق هذا الناس فرق بين هذه الكلمات بفروق كما ذكر القاضي أيض فقال فجعل الكرم الإنفاق بطيب نفس فيما يعظم خطره ونفعه كرم هو ان ينفق الإنسان في أمر يعظم أمره ويعظم نفعه بمعنى ينفق الشيء النفيس الشيء الغالي ينفقه الإنسان فنقول فنقو... فنقو إنه كريم فكل من أنفق فهو منفق ولكن المنفقين متفاوتون في درجات ما ينفقون فهناك ما ينفق ما فضل من الطعام والشراب وهناك ما ينفق ما بلي من التياب والمتاع وهناك وهناك ولكن هناك من ينفق أحب الأشياء إليه امتثال لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفق مما تحب لن تنالوا البر والبر هو الدرجة العالية في البرور الدرجة العالية في الخير حتى ينفق الإنسان مما يحب اذا فالكرم هو أن تنفق شيئا وفي حديدته عظيم وفي حديدته نفيس وفي حديثه عظيم نفعه وعظيم قدره وينفقه الانسان وتسخو به نفس الانسان تسخو به نفس الانسان فيكون كريما فمن انفق كريما اصبح من من الكرماء كما قال النبي الله صلى الله عليه وسلم لمعاد لما بعثه إلى الجمل لما بعثه الى اليمن قال له اياك وكرائم اموالهم كرائم اموالهم أي نفائس اموالهم لا تاخذها في الزكاه ولكن خذ اواسطها خذ وسط ولكن ذلك الشخص اذا اخذ كرائم ماله وأنفقها في سبيل الله فهذا بلغ النهايه في في الكرم اذا الكرم هو الانفاق بطيب نفس فيما يعظم خطره ونفعه وسمه ايضا جرأة الذين ينفقون الشيء النفيس والشيء الغالي يسمى جريئا لأنه حمل نفسه على ما تكره وهو ضد النذال وجعل السماحة التجافي عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفسه السماحة أن الإنسان يتسامح يكون لك بعض الحق عند الناس فتتجاهله وتتنازل عنه تنازل عن ذلك عن ذلك القدر بما أن الحق يكون لك وفي الوقت نفسه تتسامح هذه السمحة يعني أن الإنسان يتنازل عن بعض حقه عند الغير بطيب نفسه يعني وضده الشكاسة شنو هي الشكاسة الذي ينقش في الشدة والفادة وفي الصغيرة والكبيرة ينقش معك مثلا ريال ولا, فرانك ولا فرانك يعني شي حاجة قد بسيطة جدا ينقشها معك في التمن ديال شي حاجة اللي هي ملايين مثلا هذه الشكاسة ولكن المتسامح أن يتنازل عن بعض حقه من أجل أن يكون بيعه سمحا وأن يكون شراؤه سمحا وأن يكون سلفه سمحا وأن تكون معاملاته كلها يعني سمحا فالسماحة هي التجافي عن, عن ما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفسين، وهو ضد الشكاسة أي ضد المناقشة في الشدة والفادة والسخاء من هذه الألفاظ أيضا السخاء ومعنى سهولة الإنفاق من الناس من لا ينفق إلا بشق النفس يعني من لا ينفق إلا إذا أحوج إلى الإنفاق أو إلا إذا اضطر إلى الإنفاق يعني إذا رأى الناس ينفقون فاستحي أن يبقى وحده غير مدل بشيء فينفق يعني يجامل بذلك الناس أو فإنفقه وعدمه سياني بالنسبه لي للاجر لانه ينفق فقط ليقول الناس فدخل في نفاقه الرياء والسمعه في إنفاقه الرياء والسمعه والنفاق ولكن الذي ينفق بسهوله عند عندما يرى عندما يرى الحاجة يسدها هذا هو السهوله في, في في الانفاق عندما يرى الحاجه في عابر سبيل في يتيم في ارمله في مسكين في طالب علم في أي شخص يرى فيه الحاجة إلا ويسد تلك تلك الحاجة. يعني يرى الفقيرة فيعطي للفقير قبل أن يسأله الفقير. يرى حاجة المحتاج فيسد تلك حاجة قبل أن يسأله المحتاج. كما قال بعضهم. وملجود من يعطي إذا ما سألته ولكن من يعطي بغير سؤال. وما الجود من يعطي اذا ما سالته اين ينتظر حتى تساله وعندئذ يعطي قال ما هذا هو الجود ولكن من يعطي بغير سؤال أي ولكن الجواد هو من يعطي بدون ان, أن تساله إذن فالسخاء هو سهوله الانفاق وتجنب الاكتساب اكتساب ما لا يحمد هو الجود وضده التقتير ضد الجود التقتير يعني التقتير هو حبس حبس المال وعدم الإنفاق فيه لأن هناك طرفان أو هناك طرفين لأن هناك طرفين مذمومين وسط محمود في الإنفاق الله عز وجل يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا هذا طرف مذموم ولم يقتروا هذا طرف مذموم وكان بين ذلك قواما هذا وسط محمود وسط محمود ويقول الله عز وجل في آية أخرى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط يعني ما تجعلش ما تقطرش تمنع أي شيء ولا تبسطها كل البسط أي ولا تنفق كل شيء تملكه لأنك أنتظر وراتتك اغنيه خير من أنتظرهم على أن يتكففون الناس أن يعطي الإنسان ديرهما في سبيل الله وينفق ديرهما على نفسه وآل بيته هدغ الدين الوسطية ولعليا خير من الذي السفلى ولكن يبدأ بمن بمن تعول يعني ابدأ بمن تجبه بمن تجب نفقتهم عليك ابدأ بعائلتك بابنائك بزوجتك بوالديك ولا تجعل ذلك مغلولة لعنقك ولا تبسطها كل كل البسط فكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارع أي لا يجاريه فيها أحد ولا يباريه فيها ولا يباريه فيها أحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم النهاية. فقال بعضهم إن محمدًا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفكر في الغد لا يدخر شيئا لغده وإنما يعطي عطاء لا يخشى الفقر فكان بذلك لا يباريه أحد ولا يوازي أحد في اكتساب أو في القيام بهذه الأخلاق. الجميله والجميله بهذا وصفه كل من عرفه بهذا وصفه كل من نقل الينا شمائله من نقل الينا اخلاقه من نقل من نقل الينا معاملته واتى القاضي عياد رحمه الله تعالى عليه بنماذج فقال حدثنا القاضي الشهيد ابو علي الصدفي رحمه الله حدثنا القاضي ابو الوليد الباجي حدثنا ابو در الهراوي حدثنا ابو الهيثم الكشميهاني الكشميهني وابو محمد السرخسي وابو اسحاق البرخي المستمري قالوا حدثنا ابو عبد الله الفربري حدثنا البخاري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن المنكذر سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال له القاضي عياذ رحمة الله تعالى عليه يعني في الفصل ما قبل هذا ساق حديثا بسنده عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين عمرين إلا اختار إسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط وإنما ينتقم إذا انتهكت حرومات الله فساقه عن طريق إمام مالك وبسنده هو عن الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه في هذا الفصل جاءنا بحديث آخر ولكن في كتاب آخر وعن أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عليه فساقوا عن إبي الصدفي عن الباجي عن بدر الهروي الذي تدور عليه رواية صحيح البخاري بضر الهروي من هرات ولكنه عاش في مكة فانتشرت عنه رواية الإمام البخاري عن الأشياخ الثلاثة الكشميهني والمستملي و. والسرقسي عن تلميذ والراق البخاري وتلميذ البخاري أبي محمد ألف رحمه الله تعالى عليه عن البخاري قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفياني عن التوري عن ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا وجابر بن عبد الله هذا كانت له مناقب مع الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا في هذا الباب في باب الجودي والسخاء والكرامي يعني قبل أن نتحدث عن قوله ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا نتحدث عن علاقة جابر بالرسول صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله هذا كان من الصحابة الصغار استشهد أبوه في احد فبقي وهو صغير ما لم يصل إلى عشرين من عمره وله أخوات بخل له الأخوات فهذا الرجل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله تزوج وهو صغير السن تزوج امرأة تييبة امرأة كانت متزوجات ومطلقت فتزوج بها فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوات من الغزوات نظر إليه فإذا به أبطأ به جمله أبطأ به بعيره قدرش تمشلي شدة العياء والشدة الجوع يعني كان بعيرا هزيلا ضعيفا يعني لا يستطيع أن يجاري جمال الناس وان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما لك يا جابر قال يا رسول الله بط ابي بعيري قال النبي صلى الله عليه وسلم انخه يا جابر فانخه فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت او صوتين فقام ذلك الجمل يساوق ويجاري ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل النبي صلى الله عليه وسلم ركبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ركبه جابر وهما يتزاحمان في في الطريق ويتسابقان نحو القافله يعني قابلة الجيش فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جابر عن حاله فاسأله عن جمله فقال هذا الجمل لا يساوي انه إنه طعبية وكذا قال بيعني, بيعني هذا الجمل هذا قال يا رسول الله بل أهبه لك أنت تستهقه بدون بدوني ثمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل بالثمن قال إذا سوي مني يا رسول الله يا الله وننتقل معك في المساومة قال فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا فقال إذا تغبونني يا رسول الله غبنتني ستعطيني الثمن ديال قال له بس اسم ازيدك وكذا وكذا والله يغفر لك قال اذا تخبونني يا رسول الله قال ازيد لك كذا وكذا والله يغفر لك النبي بس اسم كيزيد هذه الجمله والله يغفر لك فكان الجابيل يستزيد ليس من الثمني ولكن من والله يغفر لك يستزيد من هذه الجمله يريد ان يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفره فكان كلما زاد له النبي بس اسم شيئا قال له والله يغفر يغفر لك قال حتى استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا وعشرين مرة يحتقى لي خمسة وعشرين مرة والله يغفر لك فبع له الجمل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك ظهره إلى المدينة ركبوا تل مدينة بمعنى أن أشرته ولكن لك ظهره إلى المدينة ركبوا انتفع به حتى نصل عند أيدي تأخذ التمن وتسلم لنا الجمل جابر أو سأقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله هل أنتم متزوج؟ قال النبي س يا, يا رسول الله. قال بكرا أم تجيب؟ قال تجيبًا يا رسول الله. قال النبي س هل بكرًا تلعبها وتلعبك؟ أشمت زوجتي في السين ديالك وفي القد ديالك؟ خلي يا رسول الله إن أبي أشهد وترك لي بنات فأخاف إن جمعت إليهن أو إن ضممت إليهن مثلهن أن لا يق أن لا تقوم بشؤون. غش واحدة تكون تبت يعني تقوم بالشؤون ذي البنات فتمشطهن و... يعني وتقوم ب... ب... برعايتهن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن اختياره ودعا له ب... بالبركة في... في... في زوجته و يعني أنضمعه بقية السير إلى المدينة جابر لما دخل إلى بيته وأخبر برأته بخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستحسان زواجه يعني قبلت هذا الأمر ورحبت به وكانت خير زوج لجابر رضي الله تعالى عنه فلما حط ريحه له في البيت تهاب بالجمل للرسول ساجد قال يا رسول هذا جملك خلنا بس بلال أعطيه الثمن ورد إليه الجمل أعطيه الثمن و... وعطيه الجمل زير بس نسميه عنده ما يدير بالجمل زيره ولكن أراد أن يكرمه وراد أن يرفع من نفسيته لأنه شاب صغير تركه أبوه وترك له دينا وترك له يعني كما كان نقول إحنا بالدرجات يتركه له مشاكل ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يشماشكي صار له ديناً. كان دين ليهوديين على جابر على أبي جابر رضي الله تعالى عنه خذ منه سلفا من التمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر إذا حان وقت الجداد وقت الجداد أي قطف الثمار ادعوني فدعه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام اي على التمر في البيدر في مكان الذي تجمع فيه الثمار قال اعطي اليهودي ما اشكت فبدأ يأخذ من ذلك من ذلك الكوم من العرام ديال, ديال التمر يأخذ منه حتى أعطى لليهودي دينه وبقي التمر كما هو ودخله إلى, إلى بيتي يعني جود نبي وسلم كرمه مع جابير يعني لا يحصى ومن أقبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحصى فرد له بيت القصد أعطاه الثمن ورد له الجمع وأستغفر له 25 و20 مرة فهل, فهل من كانت هذه حاله يزهد الناس في صحبته فالصحابة رضي الله تعالى علموا أن الله عز وجل أكرمهم بكنز لا يفنى وهو صحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولهذا قال جابر رضي الله تعالى عنه وهو يأخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويعاشر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من سمحته وجوده وكرمه أشيئ الكثير قال ما سئل عن شيء قط فقال لا, قال لا فأخذ الناظم والشاعر هذا المعنى فقال ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا في التشهد شنو هي التشهد لا إله إلا الله لولا التشهد ما عمرو يقول يقول لا ليس معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كي لا لكن كيقول لا في أمور أخرى اللي هي التي لا تناسب الشريعه ولا توافق شرع الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم لا لا يقول فيها نعم وإنما يقول فيها لا ولكن المقصود حصر الكلام في الباب هو لا يقول لا في الجود والعطاء ما يقدرش يقول شيء واحد لا يأتيه الشخص وليس في بيته شيء فيعيده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول له لا يعيده. يقول له إتني غدا أو إذا جاءنا أول فإن فأتني ولا يقول له لا معمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما قال لا قط إلا في تشهده لولا لا التشهد كانت لا أبو نعم صلى الله عليه وسلم وعن انس رضي الله تعالى عنه وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه مثله ايضا عن هذين الصحابيين الجليلين سهل بن سعد السعيد و بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا قالوا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير أجود الناس على الاطلاق بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان كان بالسلام أجود نس على إطلاق أي في سائر الأيام والليالي وكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم فيه في شهر رمضان وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة حديث في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أي عندما يدارسه جبرل القرآن يكون أجود بالخير من الريح المرسلة ريح مرسلة يعني الريح التي أرسله الله سبحانه وتعالى فتسقي من تحب ومن لا ومن لا تحب فجوده وكرمه صلى الله عليه وسلم رأاه من يحبه صلى الله عليه وسلم ومن لا يحبه صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي للصحابة الكرام يعطي للفقرة والمساكين يعطي للعرب الجفات الذين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقول يا محمد أعطيني من مال الله الذي عندك فإنه ليس من مالك ولا من مالي أبيك يعني الجفاء يتكلم بجفاء فيقول نبي سعر سلم تعطوه فيذا بالنبي سعر سلم يعطي لمن يحب ولمن لا يحب فكان صلى الله عليه وسلم كريح المرسل في جوده وكرمه وعطائه للناس جميعا ما أتاه أحد وبخل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما, ما جاء أحد وسأله أو بتت عليه حاجة إلا والرسول صلى الله عليه وسلم يكرمه ويحسنه إليه وهنا يعني يذكر أن علاقة القرآن الكريم بالجود والكرم أن الإنسان إذا كان يقرأ القرآن يستغني به فيجود بالدنيا ولكنه إذا كان بعيدا عن القرآن غافلا عن القرآن فإنه يبخل بالدنيا ولا, عل ولا علاقة له بالقرآن فالقرآن غنان فمن استغنى بالقرآن فهو الغني، ومن استغنى بغيره فهو الفقير. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن يجد لدته وحلاوته في كلام الله عز وجل وليس وليس في عرض من الدنيا وليس في عرض من الدنيا قليل. فإذا كان الناس يفتخرون بأنهم أوتوا كذا وكذا من الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي القرآن ومثله معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي غنى الدنيا والآخرة الذي هو القرآن الكريم. ولهذا نبسًا لا يستزيد من الدنيا ولكنه يستزيد من العلم يستزيد من الوحي يشتاق إلى القرآن يشتاق إلى كلام الله عز وجل وأمر الله عز وجل بذلك فقط وقول رب زدني علما لم يستزيد من الدنيا ولا من اي شيء آخر ولكنه يستزيد من العلم طلب الله عز وجل أن يزده من العلم ورأس العلم واعظم العلم العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال له يا محمد أعطيني من مال الله الذي عندك فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأغنام ومن معها من الرقيق فهي لك يعني واد من الغنم مشيشات وحده ولا اللعشر ولا واد من الغنم يملأ ما بين جبلين ومعها رقيقها أي العبيد الذين يرعون تلك الأغنام ومن معها من الرقيق فهي لك فرجع الرجل إلى قومه وذهب بتلك الأغنام وقال لقومه أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقه أو في رواية أخرى يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والفقه هي الفقر. بمن أسلموا إذا كنتم تريدون الدنيا فعند محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا وإذا كنتم تريدون الاخره فاذا محمد صلى الله عليه وسلم الاخره فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي الدنيا ويعطي ويعطي الاخره كما قال صلى الله عليه وسلم لملك الروم اسلم يبقى لك ملكك اسلم يعطيك الله اجرك مرتين اسلم يبقى لك ملكك يعني بمجرد ان يسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يوليه على ناحيتي وعلى قومه فيبقى ملكا عليهم واميرا عليهم ولكن طبعا بتنفيذ امر الله عز وجل فيهم وليس بتنفيذ أمر الهوى ولا أمر الشيطان فيه اسلم يبقى لك ملكه النبي صلى الله عليه وسلم ليس نزعا للدنيا نزعا لملك من الناس ولكنه صلى الله عليه وسلم كان هاديا يهدي الملوك فيبقى لهم ملكهم ويهدي الاغنياء فتبقى لهم اموالهم ويهدي اهل الغنم والابل والبقر فتبقى لهم انعامهم وهكذا صلى الله عليه وسلم ما جاء لينزع من الناس دنياهم ولكنه جاء ليحلي لهم الدنياهم أي ليزينها لهم فتكون مرضاة لله عز وجل وتكون مطية لآخرتهم أن رجلا سأله فأعطاه غنم بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى عقا وأعطى غير واحد مئة من الليبي الرجل وهو صلى الله عليه وسلم الذي قلنا عنه يمكت الشهر والشهرين لا توقض النار في بيته يعطي رجلا واحدا مئة من الليبي مئة ناقة وعطى صفوان بن أمية صفوان بن أمية بن خلف كان كنعرف أمية بن خلف شكونا هو أمية بن خلف من صناديث قريش الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا في بدر حتى قتلوا على الكفر في بدر هو الذي كان يعذب بلالا رضي الله تعالى عنه ويضع الصخرة على صدره فبقي ولده هذا صفوان حز في نفسه أن مات ابوه في, في, في المعارك مع المسلمين أن يقتله المسلمون فكان صفوان هذا يعني يكيد دائما للرسول صلى الله عليه وسلم ويبحث عن من يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكفل هو بي بأولاده وعياله كما جاء في قصة وهيب وهيب بن عمرو الله يعني واحد من مشرك قريش جلس مع صفوان يتذاكران قتل أبا فقال والله لن وجدت من يقوم بأمر عيالي وكذا لا ذهبت إلى المدينة وقتلت محمدا فقال له صفون أما أو أما عيالك فهم عيالي أقوم بالنفقة عليهم وأفعل لهم وأدفع لهم إذا خيره قمت إذا قمت بهذا الدور يعني أنك تقتل محمدا في المدينة فأنا أتكفل بعائلتك فذهب الرجل مسلا سيفه وقد سمه أو سممه يعني ذروف السم بشعار إلا جرحي يموت صلى الله عليه وسلم وحشى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بسيف الغدر والخيانة فلما جاء رجل إلى المدينة المنوارة وأراد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ارتعش وسقف السيف من يديه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأفدي فلان يعني واحد من عائلتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما جئت لتقتلني والله عز وجل لا يسلمني إياك أو لا يعني يصلدوك علي وكما قال صلى الله عليه وسلم قال لا إنما جئت لي اسيري دياء أسيري بل جلست أنت وصفوان في جوف الليل عند وتقول وتقولني كذا وكذا وكذا وقلت له لو كان من يتكفل لي بعيالي لقتلة محمد فتكفل لك صفوان فقال أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله والله يا رسول الله ما حضر لهذا الخبر غير أنا وصفوان جوج فقط هما ليستقلوا الخبر وصفوان هو في مكا من قدرش نقول هو اللي يعطاك الخبر وانا بين يديك فتشهد شهادة الحق وبقي صفوان يعني واحد من, من دائم دياله أسلم ودخل في دين العز وجل وبقي صفوان فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكا كان صفوان من مسلمة الفتح أي من الذين من الطلقاء من الذين سموا النبي صلى الله عليه وسلم طلقاء إذا هبوا فأنتم الطلقاء وبقي في نفسه شيء فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم من حنيد الغنائم الكثيره أعطاه مئة من الإبيلي ثم مئة ثم مئة يعني 300 ناقة من الإبيل فأسلم صفوان وحسن إسلامه وناضل للإسلام ولصالح الإسلام حتى مات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالعطى يستميل القلوب ويجعلها في صف الاسلام ويجعلها في صالح المسلمين وهذه كانت خلقه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث يعني قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كان كريما القدع يد أراد أن يقول لنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا فقط من أجل أن يكسب الناس أو من أجل, من أجل أن يستكثر الصف ولكن نبي صلى الله عليه وسلم هكذا خلق هكذا جبل جبله الله عز وجل على الصخاء والكرم في سبيل الله قبل أن يكون نبيا قبل أن يدعو الناس إلى دين الله عز وجل كما جاءت الاخبار عن عائشه رضي الله تعالى عنها قد قال وقد قال له ورقه بن نوفل انك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ولكن الصحيح أن قائل هذا الكلام هو السيده خديجه رضي الله تعالى عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في غار من غار حيره بالكلمات الأولى التي فتح الله عز وجل بها ابواب السماء بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات يرجف فؤاده وترجف وترجف بوادره صلى الله عليه وسلم وفرائسه فلما دخل على خديجه وأخبرها الخبر قال تيروني تيروني فاني خشيت على نفسي فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا سبحان الله من علم خديجة هذه الكلمات ومن علم هذا التوجيه الذي وجدته الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى لا يخشى على نفسه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى ولكن الله عز وجل جعل له في دفء خديجة رضي الله تعالى من يناصره ومن يقويه ويكون سندا له حتى يبلغ رساله ربي فقالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا علاش لماذا انك تحمل الكلل والكل هو الثقيل على الناس كاكرام الضيف واعانه المسكين ومساعده الارمله وغير ذلك من الامور التي تثقل على الناس الناس يفكرون في في انفسهم فقط قليل من يفكر في نفسه وفي وفي غيره تحمل الكل الذي يتقل على الناس تحمله الهموم التي تتقل على الناس ويتخففون منها أن تتحملها لكن تحمل الكل وتكسب المعدوم هي تعطي للشخص المعدوم الذي لا يملك شيئا أو تكسب الشخص المال المعدوم الذي ليس عنده فالمعدوم يمكن أن يكون صفه للشخص الشخص المعدوم يقال للفقير معدوما لأنه كالميت بحكم أنه لا يملك شيئا من الدنيا فحكمه حكمه المعدوم فيسمى المعدوم أو المعدوم هو المال الذي عدم أو إن عند ذلك الشخص فتعطي للشخص ما هو معدوم عنده وهو المال أتكسب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق يعين النبي صلى الله عليه وسلم على نوائب الحق كبناء الكعبة وحلف الفضول والامور التي شرك فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه بناء الكعبة من نوائب الحق حلف الفضول من نوائب الحق الدفاع عن مكة والمشاركه في حرب الفجار والدفاع عن, عن, عن القبيلة وعن القوم أيضا من من الأمور المطلوبة من الشخص أن يدافع عن نفسه وعن أمته وعن وطنه هذه نوائب الحق ينبغي أن يساعد فيها الإنسان بقدر المستطاع فالنبي صلى الله عليه وسلم شارك في مثل هذه الأمور فاستدلت خديجة رضي الله تعالى وعرضها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخزيه الله عز وجل ما دام يشارك في هذه الأمور ما دام يشارك في نوائب الحق ويشارك في نوائب الدهر وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وقير الضيف وان أنك تطعمه تطعم ذلك الشخص الذي كان غريبا في بلدك فتبادر الى وتبادر الى الاحسان إليه وتؤنسه حتى لا يشعر بالغربه في في بلدي قد قال له ورقه بن نوفل إنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم إلى آخر الحديث وقلنا إن, إن الكلام كلام خديجة وليس من كلام ورقة ابن نوفل الذي عم خديجة وكان هذا الرجل امرا قد تنصر في الجاهلية كان من الحنفاء أي الذين يبحثون عن الدين الحق عن, عن, عن, عن الدين الحق فاهتدى إلى, إلى النصرانيه واخر منهم من اهتدى إلى إلى اليهودية ومنهم من اهتدى أو ذهب إلى الفارسية ومنهم من اعتزل الأديان كلها كزيد زيد بن والد سعيد بن زيد بن, نوفل زيد بن نوفل يعني أنه اعتزل الأديان كلها وكان يعبد ببقايا الحنيفية بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فنعى على المشركين كثيرا من الأمور التي كانوا يقومون بها من بينها ودء المؤودة فكلما أراد شخص أن يئد بنته وأن يدفنها حية يعني استنقدها منه وأطعمها كرمها وكبرها حتى, حتى تكبر وتتزوج فمن بين هؤلاء ولقص ابن النوفل فذهب إلى النصرانية وكان يكتب بالكتاب العبراني ما شاء الله أن يكتب فلما أخبرته خديجه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا الناموس أي هذا الذي رااه محمد في غار حراء هو الناموس والناموس وجبريل عليه الصلاه والسلام الذي ينزل على عيسى وموسى عليهم الصلاه والسلام ورقه بنوفل هذا يقول وان يدركني يومه انصره نصرا مؤزرا اذا دركني النهار الذي ذاك فيه للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا انصره نصرا مؤزرا ولكن ما لبث ورقز منوف الأنوفيا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس باتباعه قبل أن ينزل قوله عز وجل يا أيها المددسير قم فأنزل وربك فكبير وسيابك فطاهر ورقز منوفل ما تبين إقرأ باسم ربك ويا أيها يا أيها المددسير يا أيها المددسير فلم تدركه بإحسان الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أدركته نبوته لأن العلماء يقولون النبوة بدأ أسب إقرأ باسم ربك الأمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم والرسالة بدأت بقم فأنذر أي انذار الناس والدعوة ودعوة الناس إلى الله سبحانه وسلم وإلى عباد الله عز وجل ورد صلى الله عليه وسلم على هوازن سباياها وكانت ستة آلاف هوازن التي أشرنا إلى قبلة هوازن هي قبلة سعد بن بكر كانوا يعني او مردعين للرسول صلى الله عليه وسلم يعني استردع عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا اخواله ورحمته وعائلته من الرضاعة من ناحية الرضاعة ولكنهم لما اجمعوا امرهم بعد فتح مكة على محاربة النبي صلى الله عليه وسلم حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم واخذ سبيهم واخذ الاموالهم فكان السبي ستة الاف والسبي النساء والصبيان النساء الناس الذين لا يقاتلون لأن هوازين خرجت بنسائها وصبيانها حتى لا تهرب قال لهم واحد من الزعماء ديالهم لهم إلا بغيتهم ما تهربوا شيء ديروا النعم ديالكم لكم ديالكم لكم وراءكم حتى شو يحدي لك يفكر في الهروب يفكر في الزوجة دي لولاده وهم حداه إلا هرب هو ويخلي ولاده ومرته سمع إذن خرجوا لأولاد ديالكم لكم وخرجوا الانعام ديالكم لكم حتى واحد يلا بغير ما عنده فين يهرب يهرب يهرب إلى رؤوس الجبال ولا يبقى له من الدنيا شيء فقد خرج بماله فقد خرج بأهله فكان السبي ستة آلاف أي النساء والسبيان ونبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفدهم وفد أهوازين قال لهم نبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولي بني عبد المطلب فهو لكم يعني نصيبي ديالي من السبي ومن, ومن أموالكم فهو لكم ولكن ما كان من نصيب أصحابي فالأمر لهم لأنهم جاءوا بعد القسم جاءوا بعد مقسم نبي صلى الله عليه وسلم الغنائم و كل واحد من المجاهدين نصيبه في السبي و في المال نبي صلى الله عليه وسلم لا يقدرش يقول لهم و مازال ردوا هذا المال ولكن لما سمع نبي صلى الله عليه وسلم قال أما ما كان لي ولي بني عبد المطلب فو لكم قالت في الأنصار و و ما كان لنا فهو لرسول الله الله عليه وسلم بمعنى ذلك الشيء فورقس ما دي لنا إحنا أعطيناه للرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف مشى بما نعطيناه ليه باش هو يرضو الصحابه يرضو الموالي فبقي المسلمة الفتح هذوك اللي أعطاهم نفسها سمية مية مية مية هذوك هذوك المؤلفة قلوبهم قالوا إحنا أما مالنا فلا نبغي به بديلا ذلك الشي اللي بحطنا بغنا حنا ما نقدرش نسمح فيه زي كنا عاد سلمه مازل ما عارفوا الدوق والحلوة الإيمان وحلوة عط الرسول صلى وحلوة عط الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقدروش يسمحوا في, في المال باقي المال عمر لهم القلوب دي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئتم وإن شئتم أعطيكم من أول فيئين علينا يعني لهدكم الله تعطيه لهذه الناس سبياهم نعطيكم في أول سبيين أو في أول مالين علينا نعم السلام خيرهم قال لهم ما نرد لكم كل شيء إما أن نرد لكم أموالكم وإما أن نرد لكم ابناؤكم ونساءكم السبي سبايا، فقالوا ما نبغي بالاحساب بديلا ما بغيناش حنا نسمح في الاحساب ديالنا يعني نسمح في الاولاد والنساء وناخذ المال ما معنى المال الا سمح الانسان في في, في وفي الزوجه ديالو وفي عايله وفي اختو يعني في العائله ديالو بصفه عامه ما معنى المال لا قيمة. اذن حنا نسمح في المال وناخذ وناخذ السبي فعطاهم فرض لهم من الله عليه وسلم السبي وقسم المال على أصحابه كما أشرنا أنه أعطهم وحمل إليه صلى الله عليه وسلم مال كثير في هذا الباب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وازواجه وذرياته وتابعيه وتابعين إلى يوم الدين. إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.